قل استوينا على الله كذباً إن عدنا في الملتكم بعد إذ مجان الله منها قل استوينا على الله كذباً لكذب عدنا في الملتكم بعد إذ مجان الله وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء ربنا وتع ربنا كل شيء علما وتع ربنا كل, كل شيء علما على الله على الله ان توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحس وانت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحس وانت